يا شيخ ناصر قدما نتحدث عن المقامات ورفع الإمام لصوته هل تعتبر من الرياء وبماذا نرد على من يعتبرها من الرياء هذا سؤال تردد كثيرا طبعا نذكرت سؤالين المقامات يعني حكم تعلم المقامات مثلا أو رأي في تعلم المقامات والجانب الثاني رفع الإمام لصوته في القرام بالنسبة لموضوع المقامات موضوع طويل والناس يعني ما بين مؤيدين ومعارضين لكني اقول القول الوسط في هذه المساله الذي اراه مناسبا والله تعالى اعلم ان المقامات تنفع وتناسب وتعين الانسان في قراءته او في ادائه سواء كان منشدا او قارئا او غير ذلك لانها تعلمك احكام الاداء وطريقه القراءه او الاداء الصحيح يا صحه العباره بعض الاخوه الان القراء مثلا دعني اضرب بمثال بالقراء صوته جميل لكنه مثلا عنده بعض النشازات كما يقال حتى الإنسان ليس بقار أو ما يعرف المقامات يعني تجده حين تضايق من طريقة رفع صوت الإمام مثلا أو طريقة قراءة بهذا المقام يقول يا أخي يعني انتقل مثلا من مقام إلى مقام أو غير طريقة القراءة أو ما يعرف مقامات يقول مثلا غير طريقة القراءة مثلا فهي تضايق هذا راجع إلى عدم معرفته لأحكام أو طريقة الأداء كما تسمى الآن المقامات فلو تعلم الانسان بضوابط شرعيه بدون يتعلم مثلا بالموسيقى كما يتعلم البعض الان بدون ان يسهم فيه ويعني يكثر يعني الحديث عنها ولا تشغيله عن ذات يعني هو له هدف مقصود ان يتعلم يعني ابرز مع معالم القراءه بالمقامات او احكام المقامات حتى يطبقها يعني ويتحسن في ادائه لكن يئسب الحديث عنها او يعني يشغل وقته بتعلم فروعها هذا الذي لا انصح به يعني خصوصا قراءه القران وخصوصا من يعني يحاول ان يجعلها هي الاساس في القراءه يعني يريد ان يريد ان يقدم المقامات على القراءه معناه العكس مفترض انسان يقرا واذا تعلم اقصد يقرا بسجيته بعد ان حصل على الاحكام وهي سبحانه بالميران يعني ترسخ عند القارئ طيب يا شيخ ناصر بما انه نرد على من يقول اننا من الرياء وان اذا الامام رفع صوته كما قلت وهي التنقل من مقام الى مقام إنها, انها من نوع من الرياء كل شيء بالمناسبه يستطيع الانسان ان يعني ان يدخله الرياء امامتك للمسجد قد تكون رياء صوتك يعني قراءتك والقراءه تكون رياء ولذلك امامنا القيم لفت الى مثل هذه المعاني وقال ان الشيطان له يعني في او او الامام الجوزي ان له ابوابا على الصالحين فاذا لم يجد يعني ان يعني فاذا لم يجد يعني ان يغلق عليهم ابواب الخير او ان يفتح لهم ابواب شر كيعني المعاصي اتاهم لي يعني يشوش عليهم اذهانهم في ابواب الخير فيقول له مثلا يعني انت لا تصلي بالناس الا لاجل ان ان تمدح او لاجل ان يثنى عليك فالانسان يعمل العمل الصالح ويقدم يعني انا فعله وليس الله الاخلاص اما التغني فهذا امر محمود يعني النبي صلى الله عليه وسلم اقر ابي موسى على قولي لو كنت اعلم انك تستمع لتلاوتي لحبرته لك تحبيرا يعني النبي صلى الله عليه وسلم اعجب بقراءه ابي موسى وابو موسى يقول لو ايضا علمت انك تستمع لذته في تجميله على ماذا يدل هذا ولذا يقول عليه الصلاه والسلام زينوا القران باصواتكم فان الصوت الحسن يزيد القران حسنا الذي يعني نرى انه يعني او يعني لفت النظر ونظري اولا واخواني الى خطورته هو ان يغلب جانب التغني بالقراء على جانب التدبر وجانب يعني الخشوع في الصلاه فيصبح الانسان يلتفت من جمال المعاني الى جمال الاداء فيكون هذا هو ديدنه هذا الذي يعني لا ينصح به بل يحذر منه وعليسا يتق الله فيه اما اذا كان قصده التاثير في الناس فهذا امر محمود طيب يا شيخ ناصر بدنا نتكلم عن جوال ايات ومحتوياته وسبب مشاركتك مع الشيخ ياسر مع اننا سمعنا كثير من طلبات تجينا عن طريق الايميل باستقنانك يا شيخ بقناه يعني بقناه خاصه فيك والشيخ ياسر بقناه خاصه والله شوف يعني الشيخ ياسر معي صار اصبح ما يكون اصباء يعني اشكال ما يكون بالتوام الشيخ الشيخ ياسر يعني صار اصبح ما يكون معي باللزمه او التوام فاحيانا في مناسبات معينه اذهب الى مكان فيسالني عنه واذا ذهبت ساله عني واذا ذكر الشيخ ياسر متى ذكرت معه فانا ما اظن يعني بياتي يوم يعني الا ان شاء الله فالجوال من ابسط يعني ما يعني ارى انه انسب للمشاركه خصوصا انه يعني يفعل الجوال وحتى لا يمل المشترك يعني لانك تعرف جوال صوتي يوميا تاتيك تاتيك مقطع صوتي ولو جددنا فيه ولو تنوع يعني المحتوى لكنه يعني حتى لا يمل الانسان مره ياتي مقطع للشيخ عاصير قراءه او حديث او حداء او التنوية. نعم تنوي وكذلك مقطع اخر لي ويعني نجمع بين هذا وهذا طيب يا شيخ ناصر لماذا اختصر او جوال ايات على شركه الاتصالات السعوديه يعني كثير مثل من مشتركين موبايلي ومشتركين شركه زين يرغبون بالاشتراك في هذا مه. الجوال يعني هل هناك في المستقبل القريب مثلا الباب مفتوح مثلا للمشتركين موبايلي او مشتركين شركه زين مه. يعني الحقيقه نحن يودنا ان يكون ليس حصرا على شركات الاتصالات او انا زين وموبايلي في السعوديه بل على كل دول العالم لكن يعني شركه الحقيقه للاتصالات السعوديه في جانب خدمه المحتوى الاسلامي انا ارى انها لا منازع لها في السعوديه يعني شركه موبايلي وزين تبقى مقصره الحقيقه في خدمه هذا الباب لا نجد منهم التعاون الكبير التأخر الحقيقه يعني احيانا يطول في مطالبات يا هذا مع الشركه التي تنسق بيننا وبين الشركات ولدى شركه الاتصالات يعني على ما نامل منهم الحقيقه من يعني دعم اكبر واكثر الا انهم سبقون وحريصون في هذا الباب الشركه التي يعني هي الوسيط بين بين جوال ايات وبين شركه الاتصالات حريصه على تفعيلهم باب يعني في زين وفي موبايلي لكن هذا ما زال يبدو لي يعني رهن المطالبات والتنسيق لكني ابشر الجميع انه هذا العام سينطلق ان شاء الله اظن في ماليزيا وسينطلق في الكويت طلعت في فيفا وسينطلق اظن في اظن عمان واندونيسيا باذن الله ان شاء الله بما انك تكلمت عن الشيخ ياسر الدوسري وانه توأم وما الى ذلك ففي سؤال قرابك مع الشيخ ياسر الدوسري <تصفيق> هذا السؤال صار اشمعنى يكون ركن اركان الاسلام في حياتي يوميا اسال عنه الشيخ ياسر من يعني اعز اصدقائي هو من نفس يعني المدينه التي ننتمي اليها او المحافظه محافظه الخرج قريبه من الرياض تقريبا 80 كيلو وي يعني يربط بيننا الحقيقه نسب ويعني علاقه اجتماعيه كما يقال هو ليس قريبا يعني تماما مني كقرابه يعني كقرابه اجتماعيه لكن هناك ود بين العائلتين هناك نسب لو اخبرتك فلي اجل هذا وايضا صداقه وربما دراسه في نفس المدرسه في المرحله الثانويه يعني علاقه قديمه فالناس ربطت بين هذا وهذا فجعلته يعني ابني خاله حتى ان البعض ما يصدق يعني يسالني احيانا فاقول له ليس بابن خالتي فيقول لها لا ليس بالصحيح فقلت كيف مو صحيح يعني انت الحين تسالني يعني انا اخبر من من شده يقيني يعني قناعتي منه قريب لي لكني احسب ان الشيخ ياسر اساله لي وله الثبات والتوفيق ومن يستمع لنا جميعا يعني قرابتي الاخويه به اعظم من قرابتي من الحب الاجتماعي بخصوص العلاقات ومن علاقات يا شيخ ناصر ابرز علاقاتكم بالقراء المشهورين على الساحه الان هل تربطكم علاقه سواء اجتماعيه او علاقه صداقه ااا هناك بعض القراء في الرياض أم. يعني كان هناك بينه وبين الحقيقه علاقه قديمه أم. البعض منهم مسافر البعض منهم يعني تعين خارج الرياض ااا ليس هناك رابطه الحقيقه يعني كرابطه قراء كما يسمى او اجتماع شهري او اسبوعي ليس يعني اتمنى ان يكون هناك شيء من هذا لكن علمت ان اخوه في جده القراء في جده لديهم رابطه القراء المعروفين في جده وهم كثر جدا بالنسبهها يعني جده واسميها ولاده القراء ولذلك قراؤهم يعني تضيع بينهم احيانا وهناك استثمار يعني عندهم اي قارئ مثلا صغير يخرج ربما شاب وكذا يعني ينشرون مقاطع له في الانترنت في رسائل جوال ويدعمونه في الرابط وهذا فكره حقيقه جيده اما علاقتي بالقراء الموجودين يعني علاقتي يعني الشيخ احمد العجمي الشيخ الحبيب سعد الغامدي شيخنا الشيخ محمد ايوب يعني من الرياض طبعا الشيخ ياسر الدوسري الشيخ ماجد الزامل الشيخ الشيخ عادل الكلباني الشيخ محمد الحيدان الشيخ خالد الجليل مجموعه الحقيقه في جده كذلك الشيخ توفيق الصايغ وكلام ومجموعه من الشيخ شاطري في الامارات عدد كبير منهم لكن احيانا تعرف يعني قد ما نستطيع ان نتصل على بعض الا من اوقات متفاوته لانشغال الجميع طيب يا شيخ ناصر في شهر رمضان طبعا الامام وصوت الامام ي... يعني يكون مرهق من كثره القراءه كيف هيستطيع الامام المحافظه على صوته هل هناك مشروبات او مأكولات كما سمعنا يتناوله الامام المحافظ على صوته الحقيقه هذه من دار يعني الشعوذه التي اتهمنا بها بعض الناس يقولون ان القره عندهم شعوذه يستخدمونها في تبقي اصواتهم حسنه او يعني لا تتاثر طيله رمضان وهذا غير صحيح اعظم ما يعين الاطار في رمضان خصوصا في صلاه التراويح الاستعداد المبكر طيله العام تجد الذي يعني لا يؤم قبل رمضان او يؤم بشكل متقطع يتعب جدا في رمضان لان يعني حنجرته لم تكن مهيئه لمثل هذا لكن اوصي من اراد ان يحافظ على صوته في رمضان بعدم يعني التعرض اولا لل يعني للهواء البارد كالتكييف عدم شرب السوائل البارده جدا والحار جدا يعني بعض الناس ما يعني يبتعد عن الشيء البارد جدا لكن يكثر من الحار جدا وهذا في ظني انه يعني ضد لمثل هذا او مترادف ثاني يقول مترادف يعني الحار جدا والبارد جدا ايضا يؤثر يعني ايضا بعض الاخوه يستخدم يسمونه سكر نبات ايضا نافع شرب السوائل الحاره بشكل عام كالبابونج او اليانسون او يعني البرتقوش او ما يسمى مثل هذا نافع يعني مثل هذه اشياء فقط يعني ليس هناك اشياء اخرى وتختلف كل شخص يعني انا ما اوصي ما اقول اللي يشرب هذا ترى يعني صوته حسنا ليس بالضروره للمحافظه على الصوت بس يا شيخ لماذا استمع الى تلاواتك في اذاعه القران السعوديه خصيصا يعني او هل هو تقصير منك يا شيخ ام تقصير من نفسي الاذاعه هو صحيح يعني ربما يكون هناك تقصير من كلا الطرفين لكن هناك بالمناسبه تلاوات موجوده وان كانت قديمه هو يعني ربما لا اكون راضيا عنها تماما كانت موجوده من يعني في احدى البرامج التي بثت لتعليم التلاوه فشاركت في بعضها فاخذت هذه التلاوات ووضعت كالتلاوات في في يعني عامه في الاذاعه ربما البعض يعني لا يراها مناسبه بحكم انها سجله تخصصا للاذاعه ليس فيها روح الاداء في الصلاه وكذا تمنيت الحقيقه ان يعني ان تستبدل بتلاوات اخرى اهديت الاذاعه بعض التلاوات لكنني لم استمع اليها في الاذاعه الاذاعه كانت في فتره سابقه اغلق باب يعني قبول تلاوات القراء سواء من السعوديه او من غيره الا بعد اجتيازي يعني سماعها من مجمع الملك فهد لطبعه المصحف فكانت المسيره صعبه جدا الى ان جاء يعني وزير الاعلام في ذلك الوقت وسمح او سمح لي الوزراء الاذاعه بتكوين لجنه تقبل يعني تستمع إلى التلاوات وتجيز ما يناسب منها أحيانا هذه اللجنة الحقيقة يعني ربما تشد في جانب وترخي في آخر تكون متعسف أحيانا أحيانا أنا يعني أتسبب التعسف ومشايخنا أجلة وفضلة لكن أحيانا نستمع إلى تلاوات ربما تكون يعني ضعيفة جدا في أدائها وتمنع تلاوات أنا لا أقصد نفسي كلا لكني اعرف مجموعه من المشايخ ومن طلب من القراء الكبار يعني قدم التلاواتهم لبث القران السعوديه ولم نستمع اليها هل هو سوء في يعني التنسيق هل هو سوء في يعني جانبي احيانا يعني او تقصير دعني اقول في جانب مراجعتها لا اعلم لكن عدد من التلاوات اهديت لبث القران السعوديه ولم نستمع اليها السبب يبقى يعني عند او جواب عندي لا اتقران لكنه يبشرك ان عدد كبير من اذاعات القران في العالم يعني ولله الحمد اهديت لهم بعض التلاوات من يعني من, من مؤسسه ايات يعني لمجموعه من قراء الرياض وهي تبث الان في لبنان في الاردن في الخليج في يعني في مثلا دوله الامارات اربع اذاعات تقريبا في الكويت في قطر في حتى ولله الحمد الان يعني في اذاعه او في قناه الفلبين الرسميه في قناه اندونيسيا سنكوننا في بعض ان شاء الله بقناه البث الأصيل اسمها أصيل أرنى هذه تبث بالكازاخية وبالروسية افتتحت قبل أيام أولا الحمد أيضا سيكون لنا مشاركة معهم مجموعة كبيرة أولا الحمد ويعني أيضا الناس ربما تصنفك أحيانا أنك مثلا مقصر في جانب إذا لم تستمع إليك في إذاعة في بلدها أو في قناة في بلدها لكن أولا الحمد الخير موجود يا شيخ ناصر قرأنا في جلد الشمس اليوم أول محرر تحدث أن القرى يهاجرون إلى أحياء الأغنياء وأنهم يتقاضون مبالغ عالية بحكم عملك في هذا مثلا أو حكم, حكم مثلا أنك كنت إماما سابقا في أحدى الجوامع الكبيرة أو في أحدى أحياء شمال الرياض زي ما يقولون ما صحة هذا الخبر يا شيخ ناصر أنهم يتقاضون وأنهم يهاجرون هل ما تحدث إليه أو ما ذكره المحرر هو صحيح؟ طبعا انا يعني سالت عن هذا وانا لا مشاهد الخبر او التعليق او ما كتبه المحرر لكن ليس بالضروره يعني هناك بعض الاحياء في جنوب الرياض فيها عدد كبير من القرى يعني انا لو سميها هجره يعني هم لو تشاهد في الرياض مثلا تحديدا عدد القرى الذين يعني انتقلوا الى احياء شمال الرياض يعني ربما 2 فقط او 3 هي ليست هجره لكن انتقالهم لاجل يعني مساحه المسجد لاجل يعني وجود المواقف لاجل يعني غالبا ما من ينشئ مسجدا كبيرا في شمال الرياض او في بعض احياء شرق الرياض او غيرها تجد انهم مثلا يدعوا للمسجد يفضل ان يكون هناك برامج من حلقات تحفيظ القران الدور النسائيه تفطير الصائم. الصائم البرامج الدعويه اتساع الشوارع أحيانا ترى هذا مفيد يعني بعض الناس في أحياء أخرى يعني ضيق الشوارع أحيانا صغر المسجد قدم المسجد فهذه الأسباب التي دعت بعض القراء إلى انتقاء إلى مسجد لأجل النفع أكثر لا لأجل يعني تقاطي أموال أو كذا الراتب أو المكافأة التي يستلمها في أفقر حي في مدينة الرياض أو في المملكة هو نفس الراتب أو نفس المكافأة وغالبًا الذي يبحث عن نفع الناس لا ينظر الى المكافاه ولا ينظر الى جانب او ينظر الى يعني سكن مرافق للمسجد اعرف اناسا يعني جعلوا مساكنهم في مساجدهم يعني اما مكتبات خيريه او علميه اقصد او جعلوها دور نسائيه كل هذا لاجل اي شيء لا يقبضون عليها مالا انما ابتغاما عند الله عز وجل ذاكر الله خير اما انهم يتقاضون مبالغ ماليه ويسافرون الى دول الخليج لاجئ انتقاضون يعني هذه الم... هذه لو يعني كان حقيقه لا اصبح القران الاثرياء لكن شيء مبالغ فيه الحقيقه ويعني انا اعتب على مثل الصحفيين اللي يكتبوا مثل هذا الشيخ ناصر سمع انك تعرضت للتهديد بالقتل كما قرانا في مجله نون يعني تتبين لنا هذا الموقف او هو الحقيقه بعض الناس اعطى الموضوع اكبر من حجمه هو موضوع يعني الخبر كان يعني يعني هو من الاخبار الصحفيه التي ربما يعني افتعلت حتى يكون يعني من باب شد القارئ او شيء من هذا القبيل الموضوع ربما كان اقل من هذا يعني بعض الناس ممن قد يصلي مع امام يعني ربما لا يوافقه احيانا في فكر او في راي ربما يصل معه الى حد المخالفه والعداء يعني انت عارف عبد الملك ويعرف كثير من الاخوه المستمعين والاخوات احيانا عدم قبول الراي الاخر من بعض الاخوه خصوصا ممن ينتمي الى احيانا يعني بعض القيادات التي يعني تختبئ خلف اسطار الانترنت فشيخه في يعني بلد في بلد في اقصى الدنيا ويتعلم عليها احكاما في احكام القتل واحكام الارهاب واحكام تكفير الناس فياتي يطبق هذا على المجتمع ويطبق على والد الذي يعمل مثلا في دائره حكوميه او يعمل عند سلطان معين فبعض الناس كان احيانا لا يرق له مثلا الدعاء لاولاة الامر بعض الناس احيانا ياتي لا يرق له الدعاء يعني الدعاء على من يريد بالبلادي يعني التفجير والتكفير فيعني في كان يهدد احيانا انك اذا فعلت مثل هذا ربما يعني تعرض حياتك للخطر وصلت لهذه الدرجه وهذا دليل على جهل ودليل على الحقيقه يعني نقص في العقل ولو كان انسان عاقلا رشيدا يرجع الى علماء ويتفكر في حاله لما اقدم على مثل هذا التفكير فضلا على ان ينطق به وان يوجهه الى اخ له في الاسلام او يعني ربما امام مسجد او داعيه هذا هو الموضوع باختصار لكنه لم يصل الى حد التهديد المباشر يعني ولله الحمد الى هذه الدرجه شيخ ناصر ما سبب ان صوتك يتغير من سنه لسنه مم. يعني كما سمعنا في 24 و 25 يختلف 26 يختلف 27 كانت سنة هادية تختلف بالتماما عن سنة 28 ما سبب هذا الاختلاف يا شيخ ناصر هو ترى انه اختلاف ايجابي ولا سلبي طبعا يختلف من شخص الى شخص يعني, يعني, يعني المرسل يرى انه سلبي آه. يعني كما يذكر في السؤال انها سنة 24 و 26 و 25 هي اجمل سنوات الشيخ ناصر القطامي صراحة انه يسميها السنة الذهبية نعم ويتمنى كثيرا الرجوع الى الترتيل السابق <تصفيق> طبعا مثل ما تفضلت يعني الناس رغبات وذواقات كما يقال هذيك يعني تلك السنوات كانت سنوات يمكن تذكر ادائي فيها سريعا واما السنوات الاخيره الاداء يعني اداء يهتم مثلا بجانب التجويد جانب اتقان القراءه جانب الترسل في القراءه ولكل انسان احيانا تختلف قناعات الانسان خصوصا اذا كان يعني يهدف الى شيء بعض القراءات في تلك السنوات هي قراءات في ظني انها مناسبه للسماع الشخصي او داخل الصلاه بمعنى ان ربما يكون صوته عاليا فيها او اما ربما يكون فيها الاداء سريعا لكنها مؤثره و يعني يعني او يظن الكثير زامل الله خير احسن اظن منهم ان كانت مؤثره وكذا لكنها قراءات في ظني لا تدوم ماذا اقصد يعني لا تدوم من الصعب عرضها في اذاعات ايوه من الصعب عرضها احيانا في القنوات الانسان ما يصغر بالسن انما يكبر ولذلك كلما كبر الانسان احتاج الى يعني الهدوء احيانا في السماء في القراءه والترسل لذلك احيانا اذواق الشباب يحبون القراءه السريعه التي بها يعني صوت, صوت مرتفع سمع. ترداد الايه البكاء وهذا ناتج عن طبيعه شخصيه فما يلامهم لكن من تفكر في المستقبل وهدف الى مثل هذا الشيء الذي نهدف اليه الان يعني وجد انه لله الحمد يعني خلال السنوات التي يعني عم 27 وغيرها من السنوات سجلنا سجلت مصحف كامل والحمد احسب انا مناسب للنزول كمصحف لهدوء لترسل لي محافظه نوعا ما على التجويد يعني وجودي على مثلا يعني تسجيله على وتيره قريبه من بعض الا ما ندر حتى يدوم للانسان لكن مثل هذيك القراءات مناسبه مثل ما تفضلت يعني اي يعني في الصلام او الاصدار صوتي وحتى لمجموعه من الناس لكن الان لا يعني بالضروره ان القراءه يعني اختلفت تماما انا احب دائما يعني ان اطور من ادائي من نفسي حتى يعني ااثر في نفسي وفي غيري الشيخ ناصر ودنا انك تختم اللقاء بتلاوه من اختيارك في نهايه هذا اللقاء రోహి నీరోహన్ సుత్ కు రబ్ కులతీ ఉన్నాయి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 يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم فإنا خلقناكم من من البعث خلقناكم تراب ثم హన్నా نطفه ثم من علقه ثم من مضغه ثم من مضغه مخلقه وغير مخلقه لنبين لكم لنبين لكم ونقر في الارحام ما نشاء وإلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى ارذل العمر وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَي لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق ఇహత రీల్ బి على كل شيء وديد وان الساعه اتيه لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور شكر الله لشيخنا هذه التلاوه الطيبه في ختام هذا اللقاء نتقدم بالشكر الجزيل للشيخ ناصر بن علي القطامي على اتاحه هذه الفرصه كما نشكر لكم حسن استماعكم على امل اللقاء بكم في لقاءات قادمه تقبلوا تحيات اخوانكم في موقع الشيخ ناصر بن علي القطامي اخوكم عبد الملك العياضي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته